أخي إن أردت جوار ربك فاجعله نصب عينك هو الذي يعطي، وهو الذي يمنعك هو الذي يحييك وهو الذي يميتك فابدأ به في كل أمورك بادي بالمعتلي رب كريم خالق الإنسان في أحسن صوا محي الأموات لو كانت رمي باعث الأموات من وسط القبار بادي من معتلي رب كريم خالق الإنسان في أحسن ما محي الأموات لو كانت غنيم بعث الأموات من وسط القبر مرجع للعود لو عرج هشيم بعد موتى مدعى غصن خضار منشي الأمطار من سحب الوديم اللي بمر منزل قبل المطاع ننزل القرآن في شهر عظيم برمضان اللي قبل شهر الفطر كتب الآيات في خط سليم كل شيء منزله بمر قدار ننزل القرآن في شهر عظيم برمضان اللي قبل شهر الفطر كتب الآيات في خط سليم كل شيء منزله بمر قدار كل شيء منزلة مرقدها تدين بالمعجلي رب كريم هذا قلب في أعسر سما مهيئة الأموات لو كانت رمي بعت الأموات من وسط القبر هو لي العرش دائم مستديم جمع المخلوق في يوم الحشر خالق جنة نار حطيم وبالقيامة جمع كل البشر وضع الميزان في أمر الحكيم يا الله انها يوم المستقر النجات من المستقيم يا و hurting كون النصر وضع الميزان في أمر حكيم يا الله انها يوم المستقر النجات من الصراط المستقيم يا وليا الكون نطلق النصر يا وليا الكون نطلق النصر باديا بالمعتلي رب كبير خالق الهسان في أحسن صوا محي الأموات لو كانت رمي بعث الأموات من وسط القبر يا رفع عشان بعبدك رحيم خالق بالمجتمع انثى وذكار مدخل من ترضى في دار النعيم مكرمه بالخلد و جنتنا لكن فوض عمرنا و إنت العليم عالمٍ بييّ حصل و الصدر نصبر عند الولي جبر الكصيم بمري ربي كل مكسور جبر لكن فوض عمرنا و إنت العليم عالمٍ بييّ حصل و الصدر عند الولي جبر الكصيم